الليلة غير الليالي الليلة غير طل الفرح في سمانة أحدانا قمر وغالي أحدانا قمر وغالي الله يبارك لقاها الله يبارك لقاها عبد الله فيها تباها كل المعاني ملكها مثل النجوم في سماها مثل النجوم في سماها هي طربي هي طربي يلقى صايد الهام للزين قايد ليلة فرحها تجيها بالكون والشوق زايد بالكون والشوق زايد زايد. زفوا الفرح زفوا الفرح وانثروها ورود جدكم خذوها نفل معها الخزامة ليلة فرح وارقصوها ليلة فرح وارقصوها ليلة فرح في سعادة زفوا غلاها بزيادة ومنحضرها معانا جاهل غلا في قلادة جاهل غلا في قلادة عبد الله عبد الله عبد الله الطيب كله عبد الله الطيب كله والهام, والهام هيدوم ظله عسى السعد ما يفارق روح أبد ما تمله روح أبد ما تمله ما تمله ما تمله